غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها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 إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي هلك عني سنطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها شبعون ذِرَاعًا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله أكبر الله